I'm في الأرض ليريه كيف يواري أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن له من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض من قتل نفسه بغير نفس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 الأرض مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أي يقتلوا صلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم. تَأْمُنُ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا ومثله معه ليفتدوا به لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق مَا فقطعوا أيديهما جزا يُلْهِمُهُ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ له ملك يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيء قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كانوا للسحت، فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط، وإن تعرض عنهم فلن فليضرب. شيئا فإن جاء سماعون للكذب أكانون للسحت فإن عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعيانك اشتركوا دنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن, والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصا من تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما قال لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ورحمة إِذَا هُوَ الْإِنْجِيلِ فِيهِ هُدًى وَنُورُ وَمُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّمْرَاتِ وَهُدًى وَمُعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه, ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات, فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكون فاستبقوا الخيرات آمنوا لا اتخذ اليهود ونصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذين تولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهادين فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ فترى الَّذِينَ فِي قُلُوبِ وَيُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَاءٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أمر مِنْ عنده فيص يُخَوِّلاَ مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَاذِ وَيَقُولُ الَّذِينَ هبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يحبهم ويحبون فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يسارعون ك طغيان وفسرة، والقينا بينهم الغداوة والبضعة إلى يوم القيامة، كلما أقدونا للحرب أطفأها الله. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئا وقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم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 تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين فلا الك. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءت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 وما من اله الا اله واحد وما من اله, إلا إله واحد وإن لم ين ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كانا يأكلان الطعام un في الدكتور أهلك كتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل كفروا. الذين كفروا لمن الذي كفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم الله عليهم وفي العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم مثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة لا أشد الناس وذة ل آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدن أقربهم وذة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارون ولتجدن وقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهدانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا واعيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون, يقولون ربنا يقولون ربنا آمننا فكتبنا مع الش ونطمع أن, ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين والجزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَذِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُنُوا مما رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فكي يؤاخذكم بما عقدتم الْأَيْمَانَ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه